الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هذا هو المجلس الثالث والأربعون من مجالس شرح الدورة للبهية للإمام الشوكاني رحمه الله تبارك وتعالى وقد أنهينا في المجلس السابق بفضل الله سبحانه وتعالى كتاب الطلاق وقبل أن ندخل في باب البيوع في كتاب البيوع فإني أحب أن ألخص لكم كتابي النكاح والطرق على صورة نقاط مختصرة فيها قواعد جامعة وقديما قيل لا تعطيني سمك وإنما علمني كيف أصطاد وعليه فسأعلمكم بحول الله تبارك وتعالى قواعد عظيمة في باب العقود فإن كتاب النكاح والطلاق وأيضا كتاب البيوع كل هذه تدخل تحت اسم واحد وهي العقود وبلغة الأفرنج الكونترا فإن هذه العقود لها ضوابط شرعيا ولها أصول إسلاميا جعلها الله تبارك وتعالى وقررها في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وآله وسلم واستنبط كثيرا منها أئمتنا رحمهم الله تبارك وتعالى حتى إن المحدثين المعاصرين صنفوا في ذلك كتبا باسم نظرية العقد في الإسلام وهذا مما يدل على فساد مناهج العلمانيين لعنهم الله وعظيم فريتهم على دين الله عز وجل إذ يزعمون أنه دين بحت ولا علاقة له بالحياة والصحيح أن الله عز وجل شرع لنا من الدين ما يعيشنا أحسن عيش ويكفل لنا ويضمن لنا بحول الله تبارك وتعالى أفضل آخرة إن شاء الله تبارك وتعالى ولكن هذه العقود التي سنتكلم عنها ليست كلها بقاعدة واحدة فإن عقود النكاح تختلف عن عقود البيوع وتختلف أيضا عن عقود البيعة بيعات الإمارة والخلافة وغير ذلك وهذه كلها عقود والأصل في العقد من قولك عقدت الشيء، أي ثبتته وأكدته وإذا عقدت الخيط أو الحبل فإنني أثبته وأكده وهذا يكون بين طرفين أو بين الطرف الأصل أنه يكون بين طرفين يتفق العاقد مع الآخر على أمر معقود عليه وقد يشترط شروطا في هذا العقد أي أن العقد اتفاق العقد اتفاق فعلى ما يتفق الطرفان أما في البيوع وفي الإمارة وما إلى ذلك فلن أتكلم عنها الآن إنما مجالها إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب البيوع وفي كتاب الجهاد والسير والإمارة وما إلى ذلك ولكن هنا حديثنا بحول الله تبارك وتعالى هو عن عقد النكاح وفسخه لأن الطلاق فسخ كما أن البيوع لها فسخ كما أن عقود الإمارة والبيع لها فسخ فما من عقد إلا ويمكن أن يفسخ لكن كل ذلك شرع له الله عز وجل قواعد وضوابط وأحكاما خاصة به وقد صنف شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كتابا حافلا نفيسا أسماه قاعدة في العقود قاعدة في العقود وطبع مؤخرا باسم نظرية العقد عند ابن تيمية وأدخل في هذه العقود شيخ الإسلام رحمه الله أمورا في النكاح والطلاق والعتاق, والعتاق والبيوع والأيمان والنذور فكل هذه أجناس من العقود والعقد يا إخوة أمر غير محسوس ملموس إنما هو أمر معنوي أمر معنوي لكن وجوده يكون بألفاظ تقال وبكلمات ينطق بها فالبيع والشراء يكون ببيعتك قبلت أو اشتريت منك قبلت هذه العملية مجرد قولك قبلت إن عقد البيع سواء أقبضت أم لم تقبض ويترتب على ذلك كله وجوب تسليم السلعة ووجوب دفع المال والحق ومن إلى آخر هذه الأمور وأيضا في, كتاب في باب النكاح والطلاق الأمر كذلك فالآن أذكر هذه القواعد على شكل نقاط ولأن أهل العلم قالوا كما قال ابن سيرين وغيره يقبح بكم أن تستفيدوا من علمنا ولا تذكرون بخير وقال علماؤنا رحمهم الله إن من بركة العلم أن تذكر صاحبه وتترحم عليه فإن هذه النقاط والقواعد استفدتها من كتاب إرشادي إرشاد أولي البصائر والألباب للعلامة الشيخ عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تبارك وتعالى وهو من كبار مشايخ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله وقد <تصفيق> <تصفيق> كان إمام بلاد القصيم من أرض نجد رحمه الله تبارك وتعالى فإنه جمع في كتابه الإرشاد هذا قواعد عظيمة يستفيد منها طالب العلم فحقيقة هذا الشيخ كتبهم ميسرة مساهلة يعني أنا أنصحكم باقتنائها ومطالعتها وعلى طريقته يدرس ويصنف تلميذ الشيخ ابن عثيمين حفظه الله واضح؟ أولا في ما يتعلق بعقدة النكاح وما يتعلق بفسخه نذكر الفروق بين عقد النكاح وبين العقود الأخرى كعقود البيوع وغيرها فجميع العقود لا حجر فيها يعني يمكنك أن تشتري ما شئت من سيارات يمكنك أن تشتري ما شئت من مأكولات، يمكنك, ما يمكنك أن تشتري ما شئت من ملبوسات لا حد لك في ذلك لكن النكاح له حد وهو أربع زوجات فلا يجوز لك أن تنكح فوق أربع زوجات فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاثة واربع كما قال الله عز وجل في سورة النساء فلم يبح الله عز وجل لنا فوق أربع نساء. والسبب في هذا يا إخواني ويا أخواتي هو ثلاثة أمور الأمر الأول لشرف هذا العقد والأمر كلما كثر كلما قلت قيمته وكلما قل كلما ازدادت نفاسته وازدادت قيمته إن الكرام قليل والسبب الثاني أنه مع الكثرة يصعب إعطاء الحقوق لسائر أولئك النسوة، بل حتى الأربعة نساء حتى الأربع نساء اللواتي يجوز للمرء يتزوجهن يصعب عليه أن يعطيهن كلهن حقوقهن، ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، كما قال الله عز وجل. وقال سبحانه وتعالى فإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ولذلك نص العديد من أهل العلم على أن الأفضل للرجل أن يتزوج امرأة واحدة لأن ذلك أضمن أن يقوم بحقها وأما تكثير النساء فإن التكثير يستلزم القيام بمصالحهن والعدل بينهن والعدل في النفقات إلى آخر ذلك وهذا يصعب على أغلب الناس إلا القليل لا أريد أن أدخل في التفاصيل لأنكم أخذتمها إنما أنا أذكر الآن ضوابط والأمر الثالث وهو شبيه بهذا الأمر الرابع الثاني وهو رعاية حق هذه المرأة فإنك إذا تزوجت أكثر من امرأة تشتت قلبك بين هؤلاء النساء، فإذا تزوجت عشرة أو عشرين سيتشتت قلبك تشتتا كبيرا ولن تقوم بحقوقهن يقينا أما الأربع يعني من حاول وسدد وقارب سيقوم بحقوقهن بحول الله تعالى واضح؟ المسألة الثانية أو القاعدة الثانية أن الراجحة من أقوال أهل العلم في سائر العقود أنها تنعقد بسائر ما يدل عليها كالمعاطات والأخذ والتسليم وما إلا ذلك ما مثلا البايع لا يشترط أن تقول بعتك قبلت إنما مجرد أعطيتني الآن هذا هو البيع يعني في الدكاكين وغير ذلك إنما تعطيني تعطي كذا تأخذ المال وانتهى الأمر وهذا نعقد البيع بهذه الطريقة لكن عقد النكاح اتفق العلماء على أنه لا يجوز أن يتم إلا بلفظ النكاح كأن تقول زوجتك ابنتي فلانة فتقول أنت قبلت أو تقول أنت أنا تزوجت فلانة فتقول أي يقول وليها قبلت بتزوجك إياها وتقبل, وتقبل هي كذلك إذن تزوجت قبلت إن عقد النكاح مجرد انتهاء هذه الكلمات إن عقد النكاح في الواقع ويشترط كذلك طبعا وهذا كله اللي شرف هذا العقد القاعدة الثالثة وجوه تعيين الزوجين لفظا فلا تقول مثلا تزوجت بنت فلان لأن فلانا قد يكون له أكثر من بنت فمن تزوجت منه الكبرى أم الصغرى أم من الوسطى أم من لا يجب أن تقول تزوجت فلانة بنت فلان باسمها ونعتيها وصفتها وهي تقول قبلت على فلان ابن فلان باسمها ونعتي وصفتها وهذا في الأمور الأخرى قد يتساهل فيه يعني في البيوع والتجارات. ربع القاعدة الرابعة وجود الإشهاد على هذا العقد على الراجح من أقوال أهل العلم لحديث أي ممرأة نكحت بغير وليها بغير إذن وليها وشاهدي عدل فنكاحها باطل وإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له رضىوا الإمام أحمد والبيهقي وحيث إن زيادة وشاهدي عدل فيها كلام منهم من ضعفها ومنهم من قال إنها موقوفة على الصحابي فلذلك العلماء اختلفوا على قولين منهم من قال بوجوب الشهود ومنهم من قال يكفي الإعلان وبكل حال فالمقصود من الشهود هو الإعلان فلو أن الشهود شهدوا فلو أن الشاهدين شهدا لكن اتفقوا على كتمان السر فهذا نكاح سر وليس نكاح إعلان على حال المقصود وجوب إعلان هذا النكاح والشهادة إنما هي للإعلان عليه بخلاف بقية البيع الأخرى فإنما الإشهاد مستحب وغير واجب واضح؟ الإشهاد في سائر العقود مستحب ولكنه في عقد النكاح واجب على القول الراجح أو نقول الإعلان واجب باتفاق العلماء إن شاء الله طيب القاعدة الخامسة وجوب اشتراط الولي يعني أن الرجل لا يجوز أن يتزوج امرأة وتقبل هي بنفسها لكن يجب عليها أن توكل وليها ليقبل وهي توافق فيجب أن يقوم بالعقد وليها ثم توافقه وهذا الولي قد يكون أباها أو عمها أو غير ذلك على حسب أو جدها أو أخاها أو, إلى آخر أو ابن عمها على حسب, يعني على حسب الموجود واضح فإذا وجوب الولي على القول الصحيح من أقوال أهل العلم لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل فهذا كله رعاية لحق هذا هذا العقد ولشرفه وعظيم قدره واضح أما في بقية العقود فلا يشترط وجود ولي القاعدة السادسة وجوب استئذان وليها لها غير الأب يعني أن هذا الولي الذي سيزوجها يجب عليه أن يستأذنها ولا يعقد نيابة عنها من غير أن تعلمه إلا الأب لمن كانت دون سن البلوغ فيجوز له ذلك على حال فوق سن البلوغ يجب استئذان الولي لها بكل حال على القول الصحيح من أقوال أهل العلم واضح؟ كلامي واضح يا أخو هذه ترقى وعد هامة جدا فيجب عليكم أن تضعوها في أذهانكم القاعدة السابعة وجوب تسمية الصداق واجب تسمية الصداق فبقية العقود بقية العقود يجوز فيها المعاطاة والهبة والإهداء وما إلى ذلك أما النكاح فلا يجوز فيه الإهداء إنما يجب أن يكون هناك صداق مسمى وإن كان دينارا وإن كان خاتم حديد المهم يكون يكونش حاجة لما لعظيم قدري ولخطر هذا العقد واضح وهل يجب تسليم هذا الصداق لها حالا لا المهم أن يوجد أن يسمى متى أرادت قبضه هذه مس هذه مسألة أخرى واضح هذه أمور أخذتوها يعني القاعدة الثامنة أن سائر العقود يجوز فيها جميع أجناسها فيجوز لك مثلا أن تشتري من التفاح لماشئة من التفاح أخضر كان أم أحمر أم أصفر لا يوجد جنس من التفاح لا يجوز أن تأكله وأيضا في المشروبات وأيضا في, الأم في سائر الأم أما في عقد النكاح فإن الله عز وجل حرم أجناسا من النساء لا يجوز للرجل بحال من الأحوال أن ينكحهن كالأمهات والأخوات والعمات والخالات والجد وما إلى ذلك وحرم أخريات في حالات خاصة كأم الزوجة وأختها يعني الجمع بين الأم والبنت أو الجمع بين الأختين أو الجمع بين العمة والأخت أو الخالتي والخالة والزوجة والخال وما إلى ذلك هذا يحرمها الله عز وجل لحكم عظيمة أرادة لتنظيم جنس الإنسان وهذا لا يوجد في بقية العقد القاعدة التاسعة بوجود العقد تحرم المحرمات بالصهر أو بالمصاهرة بمعنى مجرد أن عقدت على فلانة تحرم عليك أمها أبدا حتى لو طلقتها واضح؟ طيب القاعدة العاشرة أيضا الخروج من هذا العقد الخروج من عقد النكاح وهو فسخه أيضا له شروط وحدود أيضا له شروط وحدود وهذا هو الطلاق أو سائر الفسوخ الأخرى التي سنذكرها وسنذكركم بها بحول الله تبارك وتعالى القاعدة الحادي عشر أن الأصل في سائر العقود أنك إذا فسختها انتهت علاقتك بها بما كان في ملكك فأنت مثلا إذا اشتريت من فلان سرعة ثم أقالك منها وقالك قد أقلتك منها وردها لي مشكلة الله يسامح أو أنت أرجعتها له أو بأي طريق فمجرد أن تقول أرجعتها لك أو يقول لك أنا صافي قبلت أنك ترداري مبقاتش ديالك رجعت دياله مجرد أن تقول تلك الكلمة لكن عقد النكاح بخلاف ذلك فإنك إذا طلقت زوجتك فيجب عليها العدة فتتربص حسب العدة التي سنذكرها بحول الله تبارك وتعالى وفي تلك المدة تبقى لا هي زوجة تامة لك ولا هي غير زوجتك إنما تتربص إلى أن تلتيها متى عندئذ تنقطع علاقتها بك فهذه الفترة فترة العدة هي برزخ بين الزوجية و غير الزوجية واضح تفهمون طيب هذه قاعدة هامة وإنما جعل الله عز وجل هذا البرزخ وجعل هذه العدة لحكم عظيمة تقدم ذكرها <تصفيق> القاعدة الثاني عشرة أن, أن الله عز وجل في سائر العقود الأخرى سمح لك بأن تشتري ثم ترد ثم تشتري مهما يعني الشيء إذا اشتريته ثم ردته مهما أردت أن مهما يعني في أي وقت أردت أن تسترده لك ذلك ولو رددته واشتريته مئة مرة لكن في عقد النكاح جعل الله عز وجل الطلاق ثلاث مرات. جعل الطلاق ثلاث مرات الطلاق مرتين في معوف أو تستريح ميسان. يعني لك أن تطلق المرة الأولى ثم تسترد ثم المرة ثم تسترد بعد المرة الثالثة ليس لك أن تسترد. وذلك أيضا لعظيم خطر هذا النكاح. وكان في الجاهلية يطلق رجل ثم يرد ثم يطلق ثم لكن الله عز وجل رفتا بهذه الأمة و. إعطاء لحق المرأة ورحمة بها جعل الطلاق ثلاثة، وذلك لتتنظم الحياة الزوجية فإن هذا الذي طلق وجرب ثلاث مرات ولم ينفع لم تنفع الحياة الزوجية هذه الحياة لا تنفع فلت فلتذهب ليتزوجها غيره وليذهب هو ليبحث عن من تناسبه لماذا هذه المحنة وهذا التطليق ثم الإرجاع ثم تطليق ثم إرجاع فشلت الحياة صافي لك على مرأة أخرى ويتقلب لك على رجل واضح؟ طيب القاعدة الثالث عشر <تصفيق> أن الأصل في الممتلكات أنه إذا مات صاحبها تورث لورثته وهذا كان حال المرأة في الجاهلية أنها تورث مع ميراث الرجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعبلهن لتذهب البعض ما تجتمهن. لا يحل لكم أن ترث النساء كرها. معنى لا يحل للرجل أن يرث نساء أبيه كرهن غصبا عنهن. واضح؟ فهذا كان في الجاهليات ما الله عز وجل رحمة منه ألغى هذه القاعدة الجاهلية لأن حقيقة الأمر أن المرأة ليست في ملك يعني ليست من ممتلكات الرجل إنما هو عقد بينها أو بين وليها وبينه بينها هي ووليها وبينه لأمر وهو حلية الاستمتاع ببعضهما البعض وبناء حياة إسلامية على الكتاب والسنة فإذا ليست هي ممتلكا من ممتلكاته وعليه فإنها, فإنها لا تورث مع ممتلكات الرجل إذا مات واضح؟ بل هي ترث من الرجل وهو يرثها إذا ماتت واضح على القواعد المعروفة في الميراث. طيب <تصفيق> القاعدة الرابعة عشر وهي أنه يغتفر الغرر القليل في الصداق وفي الإهداء بين الزوجين وذلك لأن الأصل ليس هو القيمة إنما الصداق هذا أمر رمزي فإذا سمى لها مثلا 13 ألف أو ما إلى ذلك وعطاه مثلا 12 ألف الثمن الرمزي يعني الفرق الخفيف الطفيف يغتفر في هذه الأمور لأنه ليس هو مقصود لذاتي بخلاف البيوع البيوع المقصود هو السلعة وتعطيني ثمنها واضح؟ طيب القاعدة الخامس عشر في سائر العقود يعني البيوع وما إلى ذلك يثبت خيار المجلس وخيار الغبن وسائر الخيارات كما سيأتي إن شاء الله في البيوع وهذا الخيار ما هو هذا الخيار معنى أنك في مثلا خيار المجلس ما دمنا في مجلسنا هذا ولم نقم ولم نفترق كما قال صلى الله عليه وسلم بيعاني بالخيار ما لم يتفرق بمعنى أنه ما دمت أنا مثلا اشتريت منك هذا الكتاب وأنا ما زلت جالسا ولو امتدت بين الجلسة إلى ساعات وقبل أن نقوم قلت لك عكسي أعود بدلت رأيي من وش استلم الكادر لي الخيار في ذلك ما لم يتفرق الى ترقى ثبت البيع أنت أما النكاح لا ممكنش انا جالس وقلت لك زوج بنت قلت لي الله يردي مثلا يا, يا, يا وقت يا بنت وافقنا وصافيت زوجنا قلت اه وافقت راح ساق وأنا قبل داس شيساق وقلت لك ما حسي عود بدلت رأي في الموضوع هذا هذه ما كيناش هذه صافي قلت وافقت اه انتهى الأمر واضح لا يثبت خيار إلا خيار واحد. لا يثبت خيار في النكاح إلا خيار واحد وهو خيار العيب. خيار العيب. إن أنا تزوجتها وأنا أظن أنها كاملة مكتملة ثم وجدت مثلا أنها فيها البرص مثلا أو وجدت أنها رتقاء أو فتقاء أو ما إلى ذلك. على الأمر يعني هذه الأمور تدارستموها. أو مثلا هي وجدت أن الرجل يعني مبروس كذلك. أو عنين أو مريض نفسيا أو أي شيء ويجد فيها عيبا لا تحتمله وغر يعني اغترت به ففي هذه الحالة إذا دخل بها يثبت لها الصداق إذا دخل بها يثبت لها الصداق وتفترق ويرجع بصداقها على من غره كم تيوه؟ هو تزوج لمعه كم اللي يتفلأ ليه هو بعدها هي إذا دخل بها يعطيها فلوسهم وهذاك اللي يتفلأ ليه ترجع له تقولوا أعطينا ذلك الفلوس اللي زرفتيني بها واضح لا يعني أنا ذكرتها اللي كي تفهموها يعني هذا الحكم الشرعي أما إذا ما ادخلش بها ما كيش سبقت المصافي ما كيش تشي مشكلة طيب القاعدة السادسة عشرة لا يحل تعيين أمد لهو إلا بطل أما في سائر العقود الأخرى ممكن أن أقول لك أريد هذا منك المدة الفلانية وأعطيك ماله وبعد مثلا سنتين أرجعه لك أقول ياني رادي ما كنتش مشكل أما عقد النكاح لا يجوز أن تحدد مدة له وإلا كان نكاح متى وهذا باطل بإجماع العلماء واضح؟ على القول هو فيه خلاف يعني ضعيف وانعقد الإجماع بعد ذلك عليه واضح؟ فإذا إذا حددت المدة انفسخ العقد على قول الجمهور وفي قول بطل الشرط وثبت العقد واضح يعني بطل الأمد وثبت العقد معي؟ هذا قول الإمام أبي حنيفة رحمه الله هو الجمهور قال لا عيد ارتياد الشرط هذا بطل العقد لأنه عقد فاست القاعدة السابعة عشرة جواز المؤجل من غير تحديد موعد يعني أعطيتك تسمين عقد أعطي الصداق معين لا يشترط أن أسلمه لها في المجلس. أسمينا صباقا وكتبنا ممكن أن أعطيه لها بعد سنتين بعد ثلاثة أي وقت. فلا يجب علي أن أسمي أن أسمي لها موعدا وأعطيها فيه المؤجل. بخلاف الأمور الأخرى تبايعنا. يجب أن تسمي تسميها موعدا تضرب لي موعدا تعطيني فيه مالي وإلا هكذا وان شاء الله من بعد ما نجيب لك فلوسك سير بقانت بعك على فلوسي. هذا هو الذي يؤدي الى الفتن والمشاكل والمصايب لأن خصهم فهموا انه عقد النكاح هو عقد نكاح وليس عقد بيع ماشي تشتري المراه و القاعدة الثامنة عشر وهي أنه في العقود الأخرى كعقود البيوع وما إلى ذلك يجوز المعاملة فيها مع المسلم ومع الكافر مع البري ومع الفاجر أما عقد النكاح فلا يجوز أن يتم بين مسلم وكافر، إلا أهل الكتاب يجوز للرجل أن يتزوج من امرأة كتابية بشروط معينة معروفة لدى أهل العلم وذلك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 واضح طيب هذا ما يتعلق بالنكاح وفسخه أما أنواع الفسوخ الفسوخ كثيرة وتطرقنا إلى العديد منها فأولها الطلاق وقلنا إن من شرطه أن يتم في طهر لم يمسها فيه في طهر لم يمسها فيه أو في حمل قد استبان أما إذا طلق في حيض أو بعد أن وطئها فعندئذ هذا يسمى الطلاق البدعي وهل يقع أو لا يقع خلاف بين أهل العلم قلنا الراجع أنه يقع طيب وقلنا إن الطلاق عدة المرأة من الطلاق تختلف على حسب هذه المرأة فإن كانت صغيرة لم تحب بعد أو آيسة فإنها تعتد بثلاثة أشهر وإن كانت ممن تحيد فإنها تعتد بثلاثة قرؤ وقلنا إن الصحيح من أقوال أهل العلم أن القرؤة هي الحيض فتحيض مرة ثانية ثالثة فقد بعد ذلك انتهت عدتها وأما المرتابة المرتابة التي لا تعلم أن قطع حيضها أم لا فإن كان لسبب كرباعه ماذاك تن تنتظر حتى تنتهي مشكلة يعني ينتهي رباعه ثم تنتظر تسعة أشهر ثم تترب تعتد بثلاث أشهر يعني سنة كاملة واضح سنة كاملة وإن كانت لسبب لا تعلموا فأيضا تنتظر سنة كاملة على القول الراجح من أقوال أهل العلم واضح فهمتم معي؟ الفرق الثاني وهو الخلع الخلع وهو الافتداء وهنا المرأة تفتدي نفسها بأن تعطي للرجل قيمة معينة من المال وهل يجوز أن تزيد عن الصداق الذي أعطاياه خلاف بين أهل العلم والراجح والراجع أنه لا يجوز أن يزيد مال المال الذي تعطيه على ما أعطاها من صداق واضح و. تعتد على القول الراجح الصحيح بحيضة واحدة وهل الخلع طلاق أم فسخ الراجح أنه فسخ وليس بالطلاق. الثالث وهو الموت وهنا تعتد بأربعة أشهر وعشرة تعتد بأربعة أشهر وعشرة وإن كانت حاملا فنهاية عدتها بوضعها للمولود وهذا أيضا في الطلاق يعني هذا نفسه في الطلاق واضح ويجب عليها الحداد وقلنا فاطلنا ما هو الحداد أرجع إلى الأصل الرابع الفراق بالعيب تكلمنا عن الفراق بالعيب لا نعيد فيه إذا وجد أي عيب لم تكن تعلمه في الزوج أو وجد هو فيها أي عيب لا يعلمه فلهم الحق في فسخ هذا النكاح يرفع الأمر القاضي ويفسخ النكاح الخامس الإيلاء إذا حلف أن لا يطأها فوق أربعة أشهر فلا الحق أن تطالبه بأن يطأها فينتظر إلى نهاية أربعة أشهر ثم بعد ذلك يوقف فإن وافق على أن يطأها يعني انتهت المشكلة وإن رفض يطلق عليه يؤمر بالطلاق فرفض يطلق عليه الحاكم واضح معي؟ طيب السادس السفر الطويل بلا موجب سافر سفرا طويلا وكتب له والتصل به ويخشى يرجع وده ما شئه وباقي ما بغاش يرجع هذا فلا الحق أن ترفع أمره إلى القاضي فيطلقها لأنها هذا أمر عظيم يعني إن بغير موجب أما إذا كان لموجب إذا كان الموجب كان يكون خرج مهمة من مهمات الهامة أو ما ذلك هذا أمر آخر الأمر السابع الفسخ من, من أجل امتناعه عن النفقة عليها وله مال ومع ذلك أصر على أن لا ينفق عليها فعندئذ لا الحق في أن تطالب, تطالب بفسخ النكاح لأنه لا يؤدي واجباته واضح؟ وتكلمنا هنا وقلنا إن كثيرا من الرجال الجشعين يطالبون المرأة بأن تنفق هي على بعض أمور البيت وهم ينفقون على بعض الأمور الأخرى وقلنا إن هذه قلة في الرجول وخصة في النفس ولؤم في الطبع واضح؟ ونقول يعني لكم ولمن هو رأىكم طبعا إن أي رجل اشترط في زوجته أن تكون موظفة فهذا الشرط أو أنه فكر في ذلك فهذا الأمر قد يدخل في هذا الباب لأنه عول على أنه إذا تزوجها ستساعده في النفق فإذا لم تساعده سيغضب عليها وسيتضايق منها لما لأنه عول على أنها ستساعده أما إذا كان الأمر تعاونيا فالأمر آخر يعني هذا من كريم أخلاقها و رأفتها بزوجها أما إذا كان يفرض عليها ذلك فلا يجوز بحال من أحوال وما أعطته هي يعتبر صدقة صدقة على أهل بيتها واضح؟ أما يشترط عليها ذلك ويفرضه عليها فهذا قلنا إنه لس وإنه سارق لمالها ويجب عليه يرجع إليها مالها واضح؟ لأن الرجل لأن الرجل مكلف من نفقة على أهله وليست المرأة مكلفة على النفقة على أولادها ولا على زوجها بحال من الأحوال واضح فنفقتها عليه منة منها وكرم من أخلاقها وأما نفقته هو فهو واجب من واجباته على بيته واضح طيب <تصفيق> وهل نفقته عليها تمليك تمليك أم أنه قيام بحقها الصحيح من أقوال أهل العلم أنه قيام بحقها وعليه فإنه لا يجب عليه أن يملكها مثلا كمية محددة من المال يعطيها لها كل أسبوع أو كل شهر فإذا لم يعطيها لا تطالبه بالكمية الفلانية راح قمطة لا إذا طالبته بالنفقه فإنه بعد ذلك مكلف أن يستأنف إنفاق عليها على القول الراجح من أقوال العلم واضح طيب <تصفيق> الفسخ الثامن وهو إذا أسلم أحد الزوجين وبقي الآخر على كفره أو إذا ارتدوا لعياذ بالله أحد الزوجين وبقي الآخر على كفره فإن النكاح في هذه الحال يوقف يوقف فإذا انتهت من عدتها فلا الحق أن تتزوج من شاءت أما إذا بقيت في عدتها وأسلم أحدهما وأسلم الآخر فعندئذن يرجعان البعضهم البعض بنفس العقد الأول كما حدث مع زينب بنت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما أسلمت وبقي زوجها أبو العاص ابن الربيع على شركه فإن النبي صلى الله عليه وسلم أرجعها إليه بنفس نكاه بعد ست سنوات وهذا هو قول الصحيح من أقوال أهل العلم في هذه المسألة واضح وعليه إذا ارتد أحد الزوجين ثم أسلم خلاص يبقى النكاح والنكاح لا يحتاج إلى أن يجدد ويعقد عقدا جديدا وإن ذاك طيب هذه مصيبة يا إخوة في مجتمعاتنا لكثرة الابتلاء بسبب الدين والرب والانتشار العلمانية والعياذ بالله والانتشار المذاهب الكفرية فإنه يعني لا يوجد نكاح إلا وفيه يعني لا يوجد مجتمع إلا وفيه من هذا الجنس كثير ولذلك يجب أن يحرص الرجل على معرفة عقيدة من سيزوجه بنته على معرفة عقيدته ودينه وملته هذا أمر هام جدا لأن من زوج كريمته لغير لفاتق أو فاج فقد أرقها له واستعبدها له لعيذ بالله تعالى هذه مصيبة يا أخو نهيك إذا زوجها بكافر مرتد طيب التاسع من أسلم وتحته من لا يحل اجتماعهن كأن أسلم وتحته أختان كما حدث لفيروس ديلمي أو أسلم وتحته أكثر من أربع نسوة كما حدث لي اسمه غيلان الثقفي وهذه يعني قد مرت عليكم فهنا يجب عليه أن يختار أختا من الأختين وينزل عن يطلق الأخرى وأيضا يجب يختار أربع نسوة من سائر نسائه الأخريات ويطلق البواقي واضح؟ العاشر اللعان وهنا إذا تلاعن الزوجان بسبب أنه اتهمها بالزنا فعندئذ يتلاعنان ثم تحدث الفرقة التامة المؤبة بينهما واضح؟ ولا يجوز له ولا يجوز لأحد أن يتهم ولدها بأنه ولد زنا لأنه لم يثبت أن أحدهما صادق أم كاذب فعندئذ بما أننا لا ندري في أحكام الدنيا من بعينه صادق أو كاذب، فعندئذ لا نجزم لأحدهما بأنه زان أو أو ومن اتهم بذلك فيجب عليه حد القيد، واضح؟ طيب فرقة المفقود إذا فقد الزوج ولم يدائنه ضاع لسرق تحبس الله عالم عرفناش فين هو، وبقيت تبحث عنه ولم تدري أهو حي أم ميت؟ فهنا يختلف العلماء اختلافا كبيرا في مدة التي تحسب يعني ها هنا ينظر القاضي في يعني أعدل الأقوال وعندئذن يحكم القاضي بموته ثم يطلقها يعني بعد ذلك يباعح لها تتزوج من شاءت من الرجال طب هب أنها تزوجت ثم جاء الرجل فعند فعندئذن له الخيار في أن يسترجعها ويطلقها الرجل الآخر أو يقول الله هنيك يعني يعني أنا تعطلت عليك وشيء الله يوفقك بالزواج الجديد طيب طيب إذا امتنع من إعطائها المهر أو امتنع من أدائه ما يجب عليه من وطئ أو نفقة أو ماذا إذًا هذه يعني تدخل في ما ذكرناه آنفاً هذا ملخص ومختصر وقواعد هامة بعد ذلك من أراد أن يسألني يعني أجيبه بحول الله تبارك وتعالى ويعني الحمد لله هذه الأمور يعني مشروحة شرحا جيدا في شروح الدورة البهية فمجرد رجوعكم لتلك الكتب مثلا الروضة الندية أو الدرار المضية أو من ذلك يسهل عليكم فهمها واستيعابها بحول الله تبارك وتعالى سأل الله عز وجل أن توفقوا أجمعين في هذه الدروس ويكون منكم العلماء والدعاة وطلبة العلم وإنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال يحيى بن أبي كثير لا ينال العلم براحة الإسلام الحمد لله وصلى الله على رسول الله ها إذا كان هناك اي سؤال او استفسار يعني قبل الامتحان تفضلوا <تصفيق> اذا انه اذا يا انتهت المشكله وان وإن سمى لأنه هي القضية قضية ربا بل إن هي في الأخير تنازلت عن كثير من حقوقها لها ذلك واضح؟ وهذا يحدث كثيرا خاصا بلاد المشغط يعني يختلف الأمر ها أنهم دائما يسمون المعجل والمؤجل والمؤجل لا يثبت إلا إذا طلق أو مات يجب عليه بعد ذلك أن يدفع يدفع من تركته أو يدفع ولا فكثيرا ما يحدث أن يتفق الرجل مع زوجته تقول أنا سامحتك في قضية الصداق والمهم حياتنا والسعادتنا وكذا ومت إذا تراضي انتهت المشكلة هذه حتى إذا تراضي في سائر العقود إذا اغتفر الفاقس هذا قد يغتفر الغرر الخفيف حتى احتف البويع كينا هذه سنذكرها إن شاء الله ننذكركم قواعد إن شاء الله احتف البويع بحول الله تبارك وتعالى هذه العلماء يستنبطونها من مجمل الشرع أيضا لا تسميش المهر لا تسميش حال خصوص غير اللي عطيتيه وأنا قلت لك هو الأصل في المهر وجود شيء فإذا تفاهموا على هذه القضية هذه انتهت المشكلة بخلاف البيع البيع خصوصي تسميش حال ممكن تقول لك شريت منك هذي واعين اللي أعطيتيني من بعد ماش يبدل أما النكاح أصل فيه مشينة لأن الفلوس الأصل فيها أرى المرأة زوجها وبعد فيتسمحوا الناس في المسائل اللي عطاها ولا لكن عادة في يطرو ال ال مثل يعني عادة اللي بحالها شحالت التطاول ما تطاول ده لقيمة بحالها بحال هذا إن شاء الله يعني والله يعني سلم الله شوف أركان النكاح هو الإيجاب والقبول، الإيجاب والقبول، بقية الأمور الأخرى لا تدخل في الأركان، واضح؟ وجود الولي كذلك هذا الركن على القول الصحيح، خلافا لابي حنيفة رحمه الله. أما الشهود قلت لكم إنه اختلف العلماء، وش واجب يكونوا ولا لا؟ وش هو الشرط من شروط النكاح ولا لا والراجح والله أعلم هو الإعلان فإذا تم وجود الشهود وحصل الإعلان انتهت المشكلة أما إذا كان شهود ما حصلت ما ما انتهت المشكلة فإذا الإعلان هو الأصل وهو المقصود من النكاح وإذا كنا بصدقاء أعلم النكاح واضربوا عليه بالدفن والله أعلم او ثاني واش الشهود لازم يكونوا واش لازم يكونوا عدول الا جينا نديروا الشرط هذا ما حتى واحد ما على هذا الحساب لأنه لا يخلو عدل يعني عدل الشاهد من الشهود هذه اما كتزم ام حاليق اما مسنسر إما مبتدع اما على هذا الحساب هذا سيكون سيكون هذا الشرط عسيرا بحال اللي قلنا قضيه الحضانه هذا قلنا واجب اللي او الحاضن يكون عدل ماشي واجب على القول الراجح المهم لا ماشي لذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الموت مع لا يجوز داك المغرب لانه اذا طلق المراه ماشي يتزوج بخلاف على حماتك كيمكن كيمكن لا تبانك داك لان صافي مؤبده وخط طلقك البنت راه لا يجوز تزوج المرأة المراه فهمتي انا كيفك فهاد النقطه المقطع قبل ما يدخل بالبنت وقلت لك مجرد العقد العقد على على البنات يحرم الأمهات والدخول بالأمهات يحرم البنات هذه قاعدة